110. ليسوا سواء 111. من أهل الكتاب أمة قائمة اَخِرُ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن 114. والله عليم بالمتقين 115. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا 119. أصحاب النار هم فيها خالدون 110. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت, أصابت. قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتكلمون تَخِذُوا بِطَانَةٍ مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَذَالَهُمْ وَادُّوا مَا عَنِتُّمْ وَادُّوا مَا عَنِتُّمْ قُرْبَةَ الْبَغْضَاءَ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ 110. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعطلون 111. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ بِاللَّهِ وَجَاءَكُمْ إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصلكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتكروا 114. تقول لا يضركم كيدهم شيئا 115. إن الله بما يعملون محيط 116. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم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 119. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكون 110. إذ تقول للمؤمنين ألن يكتيكم أن يمدكم 117. أحبكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين 118. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ويأتوكم فَأُرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَقُمَنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن نُصِرَ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ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 112. فإنهم ظالمون 113. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم 112. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون 113. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وَأَط الله وَسُون ل عَكُم